شهداء الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدن تعدلوا وان تلووا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 وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها, بها, سمعتم آيات الله يكفر بها, بها فَلَا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 قالوا ولم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن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 الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يَا أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله إلا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما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 أنت بدو خيرا أو تخفه أو تعفو عنه فإن الله, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوَهُ قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ إِيَّاً فَرِيقًا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ بعضه ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاب مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم مجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصَّلَاةَ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 وكفى بالله شهيدا كَفَرُوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا, قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ظلموا لم يكن الله يغفر لهم لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِرَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا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 يَتَرَكْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم